هذه مقالة بشر نعوذ بالله قد أورد عليه الكناني الآيات أجل على الوصل والفصل وما أشبه ذلك ولكنه لا يزال يعاند فيقول ما تعرف العرب من هذا شيء مما تقدم ما أنت أعرف بلغة العربي مني كيف أنت وأنت في الأصل أعجميا يقول كل شيء تنسؤه إلى العربي مخالف لقولها وللغتها ومذهبها وكلامها كل هذا من باب التعنت حتى لا تريد عليه الفجة ما. قال عبد العزيز فأقلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك أنت بيت اللغة وأعلم خلق الله بلغة العرب وكلامها وما تتعارفه وتتعامل به في خطابها وأنت الحاكم بيننا فإن اكن زيت على العرب منذ اليوم فيما حكيته عن العرب أو نسبته إليهم أو عدلت عن سنتهم أو حدث عنهم وعن مذهبهم وكلامهم وخطابهم ومخارج الفاظهم فقد استحققت العقوبة من وجهين. أحدهما جراءتي على أمير المؤمنين أقال الله بقاءه وقولي بين يديه وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي أنه أعلم خلق الله بذلك والأقرى كذب على سائر العرب والدعاء الباطل عليهم وأمير المؤمنين يشهد علي بكذبي وتزيدي وهو في حل وساعة من دمي ومن كل ما يعاقيني به إن كان قد وقف على ذلك مني وان يكون يكون بشر يا امير المؤمنين قد تزيد في وان يكن بشر فتزيد يا امير المؤمنين فتزيد بالقول وجاء علي الباطل كان امير المؤمنين اعلى عين يرد عليه ومنعه من قول الزور والكذب هكذا اجار شناني انه قال للمعمون انت بيت الله يعني انت كانوا قريش هم وسط العرب فانت اعلم بلغه العرب و كلامها و ما تتعلك تتعارف و به بخطابها حيث انك من وسط قريش و القران الذي نزل بقراءه لسانهم و أن العرب ترجع إلى قريش، وذلك لأنهم في مكة العادة أنهم يرجعون إليهم واحدا بعد واحد مكة مجمع العرب وفيها مجتمعهم وفيها المشاعر وفيها المناسك فلا بد كل العرب يرجعون ويتراجعون اليهم فانت الحاكم بيننا اذا كنت جئت على العربيه فيما حكيته او نسبت او عجبت عن سنتهم او حت عنهم وعن مذهبهم وكلامهم وخطابهم وخارج الفاظهم اشتهر كلهم قبه موجهين اذا حصل ذلك مني اي جراتي عليك وقولي بين يديك وحكايتي عن قومك ما تعلم خلافه مع علمي أنك أعلم وخذك الله يا كذبي ثانيا كذبي على العرب الدعاء الباطل عليهم أنت تشهد علي بكذبية زيدي أنت في حل من دمي وكل ما تعاكبني به إذا كان أكد وقف على ذلك مني إن يكن بشر قد تزيد علي ودعا لي الباطل كنت أعلى عين من عليه علي منعه أعمل قول, قول الزور والكذب يعني كان هو يحيقه عليه يقولوا إنه تزيد علي إنه ادعى علي أني حت عن كلام العرب ادعى كل كلام كله كاذب على العرب فعليك أن أتغسفني منه فقال المأمون ما قلت يا عبد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وما تتعارفه وتتعامل به وما خرجت عن مذهبها ولو عدلت عن ذلك ما صوغت لك الكذب عليها فكذا يقول المأمون أنك ما قلت إلا ما تقوله العرب تعرفوا التعامل به وكان فصيحا المعمون كان فصيحا فشهد بأنك ما قلت إلا ما تعرفه العرب ما خرجت عن مذهبها ابدا لو عدلت عنه ما شبعت لك الكذب ما أكررتك على الكذب الذي يدعيه المريسي نعم قال عبد العزيز فقلت الله اكبر الله اكبر كذب بشر والله بشهاده امير المؤمنين اطال الله بقاءه لي عليه افلحت ورب الكعبه افلحت ورب الكعبه وظهر امر الله وهم كارهون ظهر كذبه يكره اليه انك كلمت على العرب انك نسبت الى العرب شيئا مخالفا للغاتها كذب أهل بشر بشهادتك يا أمير المؤمنين أهلت ورب الكعبة وكرر ذلك وظهر أمر الله وهم كارفون يعني ولو كارف المشركون نعم. قال عبد العزيز فقال بشر وعلى الخلق أن يتعلموا لغة العرب وما تعبدنا الله بهذا كل إنسان يقول بلغته وبقدر معرفته وما كلف الله الخلق فوق طاقتهم ولا طالب أولاد العجم بلغة العرب هكذا يدعي أعمال نيسي كأنه يقول هل تزم جميع الأمم وجميع الدول أن يتعلموا لغه العرب ما تعلمنا الله أن بهذا كل إنسان يتكلم بلغة وقدر معرفته ما كله الله الخلق وقل لا ما طالب أولاد العرب بلغة العاجم صحيحا ولكن لا بد أن يفهم الأعاجم العربية وما تهدف إليه فإنهم لو قرأوا الفاتحة بلغة العجم ما صحت قراءتهم وكذلك لو أذنوا بلغتهم ما صح الأذان وهكذا ألفاء التسبيح والتكفير لا بد أنها تكون بلغة العرب وإذا كانوا لا يعرفونها ترجمت لهم ووينت لهم معانيها نعم قال عبد العزيز فقلت لبشر وكلف الله الخلق أن يتكلموا بما لا يعلمون حيث ادعيت العلم وتكلمت في القرآن العظيم وتأولت كتاب الله على غير ما عناه الله ودعوت الخلق إلى اتباعه وكفرت من خالفك وبحت دمه. والله قد نهى الخلق جميعا فلم يحاش نبيا مرسلا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا أن يقول ما لا يعلمون فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال عز وجل للنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فقال نوح معتذر فقال نوح معتذرا إلى ربه معترفا بخطيئته مستغفرا منها قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفل لي وترحمني أكم من الخاسرين وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله يذمهم الله بهذا الخبر وذم فعلهم وطريقهم التي سلكوا فقال بشر أخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبه قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين إن بشر قد تحير في ضلالته وعمي عن رشده وبانت فضيحة قوله ومذهبه وانقطع فيما يأتي بحجه فقال بشر من قطعت ولا تحيرت ولا بانت فضيحة مذهبي وأنا على بينه من أمري وما دعوت الناس ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد ولا أنا ولا هم إلا على سداد وكل من خالفني فكافر حلال الدم هكذا يقول قلت عبشر لما دعانا الله ما كلف أحدا أن يتعلم العربية قلت وقت هل كلف الله الخلق أن يتكلم بما لا يعلمون أن تتكون ما لا تعلم حيث تدعي العلم وتتكلف القرآن العظيم وتتأول كتاب الله على غير معناه الله يعني تحرف وتتخبط بالقرآن وتجعله على هواك وتدعو الخلق إلى أن يتبعوك وتكثر من خالفك بها ملكول وتبيه جمع الله تعالى كدنا الخلق جميعا عن أن يتخلطوا ما هاشى نبيا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا نهاهم أن يكونوا ما لا يلمون وأن يتخلطوا هيدين الله بغير علم ذكر هذه الآية في سورة الإسراء ولا تقوم ليس لك به علم ان السمع والبصر والبعادة كل اولئك ما كانانه لا تقوم يعني لا تتبع ولا تسل فيما ليس لك به علم أي ما لا تعلمه اقتصر على ما تعلم ولا تتخبط بغير علم ثم أخبر أبي أنفسه الجواره كمسؤوله سمر كمسؤول والرسول كأفعالك أنت مسؤول عنها كلها. ثم ما ذكر آية في سورة يهود؟ في خطاب الله تعالى عليه النور عليه السلام لما ركب السفينة قال يا بني اركب معنا؟ فامتنع ولده في أباقي وحال بينهم الموج فكان ولده من المغرقين الله تعالى قد قال له اركب أنت وأهلك إلا من سبك عليه القول هو ولده هذا من سبك عليه القول فسعى ربي ربي أن ابني من أهلي يعني نجه فإنه من أهلي عاتله الله لا تسألني ما لسلك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين تسألني بلا علم اعتذر نوح عليه السلام اعترف بخطئتك واستغفر ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما به علم تجاغت وشعلت كرجات ولدي الذي قد كتبت عليه أنه من المغرقين وإلا تغفر لي وترهمني إذا لم تغفر وترحم كنت خاسرا كذلك هذه الآيات في سورة الأعراء العمراء هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني الآيات التي واضحة دلالتها وأخر متشابهات التي قد تشتبه على بعض الناس أما الذين في قلوبهم زيغ انحرافوا ميلون ريال بالله فيتبعون ما تشابه منه يتتبعون متشابه ويتشبهون به ابتغاء لماذا ابتغاء تاويله شرصا على يؤوله و يحرفه و ابتغاء ابتغاء تاويله ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله هذا ذنب لهم بهذا الخبر ذم لفعلهم ذنب لطريقتهم التي سلكوها هذا عتابا لبشر على تجرؤه على كلام الله وخوضه فيه بغير علم يقول بشر بعد ذلك اخطب حتى تشبع من الكلام ثم اخاطبك اجعل ذلك كأنه من الحذر الذي في لا فائدة فيه اجابه وقلته يا عمير المؤمنين إن بشر تحير في ضلالته حيث عمي عبسته بانته بيهة قوله ومذهب إن قطع فيما يأتي بحج فلم يأتي بحج حيث أنه لم يستطع يرد ومع ذلك قال بعد ذلك ما انقطعت ما تحيرت ما بانته بيهة مذهبي أنا على بينه أما هذه البينة إنه على هيره يقول أنا بينه ما دعوت الناس ولا أدعوهم الله إلى سبيل الرشاد هكذا يقول كما قال فرعون قال فرعون ما أهديكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هكذا يقول مثل قون فرعون يقول ما أنا ولا هم إلا على السجاد وهذا كذب يقول كل من خالفني حتى يا تيقنني كافر حلال الدم هكذا يتجرأ على الخير وعلى أسباع الخير قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين ما كان بقي على بشي غير هذا قد قال كما قال فرعون ولجأ إلى سبيل فرعون فاتبعها وإلى سبيله فسلكها فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه ثم قال كيف قلت يا عبد العزيز فأعدت عليه القول فازداد تبسمه ثم قال كيف قال بشر ما قال فرعون ولجا إلى سبيل فرعون فقلت له لما قرأت على بس القرآن وأوضحت السبيل والبرهان ودللت على طريق النجاة ونطقت بالحق الذي انطقني الله به قال بشر إني لعلى بينه من ربي قال هو ما دعوت الناس؟ إلا إلى سبيل الرشاد وكذلك قال في العون حين أنطق الله من وفقه لقول الحق قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل في العون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيك كاذبا فعليه كذبه يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسيف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قلت قال هذا المؤمن الحق الذي أنطق الله به لسانه وسدد به قوله وسمعه فرعون, فرعون وقومه قال فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما اهديكم إلا سبيل الرشاد وكذلك بشر يا أمير المؤمنين حين سمعني أقول الحق ووفقني الله اليه وانفق به لساني فقال اني لعلى بينه من ربي وما دعوت الناس الا الى سبيل الرشاد فاجاب بمثل مااجاب به فرعون عند سماع الحق واتبع سبيله وما عدل عنه فبشر مره يتبع سبيل الشيطان ويامر بما امر به الشيطان وقد قال الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا ومره يتبع سبيل اليهود في تحريف القرآن عن مواضعه وقد قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه إلى قوله أولئك الذين لعنهم الله وقال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ومثل هذا كثير ومرة يتبع سبيل الكفار في التسوية بين الناس وبين خلقه في خلق الأشياء ومرة يتبع سبيل عبادة أو أصنام في الحيدة عن الجواب وقد قال الله عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثل قوله وقد قال الله عز وجل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا يوضح في هذا ما قاله فرعون في قوله أريد ادعوهم الى سبيل الرشاد فرعون قال ذلك وتبعه بشر في قوله ادعوهم الى سبيل الرشاد يا امير المؤمنين ما كان بقي على بشر غير هذا قال كما قال فرعون لجأ إلى سبيل فرعون اتبعها وسلكها تبسم المامون وضع يده على فيه ثم قال كيف قلت يا عبد العزيز اعدت عليه الفول إذ دادت مستمع ثم قال كيف قال بشر ما قال في العون كيف لجع إلى سبيل في العون يعني هذه الكلمة يقول قلت لما قرأت على بشر القرآن وأوضحت السبيل والبرهان يعني الآيات التي تقدمت الدليل الواضح أن دللته على سبيل النجاة والسلامة أنطرت بالحق الذي أنطق الله به اعترض بشر وادعى على بينه على بينه من ربه ويقول ما دعوت الناس إلا إلى سبيل الرشاد. هكذا قال فرعون حين أنطق الله من وفقه لقول الحق يعني مؤمن الله عنه ان ذكر الله عنه ان الله عنه ان ذاكر الله عنه ان ذاكر الله عنه ان ذاكر الله ان ذاكر الله الله الله عنه فإن يكون كاذبا فعليه كذبه لا تعرضوا له ولا تقتلوه وإن يكون صادقا يصيبكم الذي يعدكم أن يعجل الله لكم عقوبة إذا كان صادقا ويصيبكم بظل ما وعدكم به وكان هذا المؤمن أن يكتم إيمانه وهو مؤمن من آهل في العون فهكذا يقول إن الله لا من منه مسلم كذب يعني لو كان كاذبا فلا وجاء يظهر كببا يا كوم يخاطب قومه الذين هم من في الأرض لكم الملك اليوم ظاهلين في الأرض أنتم الآن مالكون في الأرض ابقوا على ملككم من ينصرنا من باس الله إذا جاءنا الذي يخوفنا به موسى هذا المؤمن أن الله تعالى بالحق سدد لسانه سمعه في العون الكومة عند ذلك قال في العون الكومة ما أريكم إلا ما أرى وما أهلكم إلا سبيل الرشاد ما هو رشاد في العون أنه دعوه أن هو ربهم أنا ربكم الأعلى هل في هذا رشاد يقول هكذا بشر سمعني يقول الحق الذي أفقر الله به أهدع أنه على بينة من ربه يقول أنه على بينة أنه ما دعا إلا إلى سبيل الرشاة هكذا بجوابه العون عند سماع الحق اتبع سبيل في عجل عنها أبشر في كلامه كله أحيانا يتبع سبيل الشيطان كما تقدم التنفيذ عليه يامر بما يامر به إن كيد الشيطان كان ضعيفا احيانا يعمل كعمل اليهود تقدم ذلك حرفنا الكريم عن مواضعه الله تعالى قال اعمل الذين هاجوا حرفنا الكريم عن مواضعه في سورة النساء إذا قال أولئك الذين لعنهم الله كذلك في سورة آل عمران وضربت عليهم وزلت ونسكن وباءوا بغضب من الله هذا كثير في القرآن ومرة يتبع سبيل الكفار يسوي بين الله وخلقه التفئة بين الله وخلقه الكفر يعني في خلق الأشياء يدعي أن الخلق يخلقون ما هي يتبع سبيل أعبدت العوثان في الحيدة عن الجواب. الله تعالى قالوا ما كيد الكافرين إلا في ظلام أهيانا يتبع السبيل في العون يقول كقوله وما كيد في العون إلا في ظلام يقول الله ظهر بهذا الحق ثم ذكر هذه الآية في سورة الأنبياء أبل نأكده بالحق على الباطل فإذا هو زهي في إدمغه فإذا هو زهي قل لكم العلم ما تصحه وكذلك آية نعيزة الإسراء وقل يا الحق وزهك الباطل إن الباطل كان زهوك فقال بسر يا أمير المؤمنين اقال الله بقائكم انما يتكلم ويخطب لينسي خصمه حجته ويشغله بغيرها ولولا بسط امير المؤمنين اياه لم يقدر يدير لسانه في فمي ولكنت ظاهرا عليه ثم اقبل بشر علي وقال لو خطبت الى غد ما تركت مطالبتك بما قلت فدعمت الهديان واقبل علي قال عبد العزيز فقلت له تكلم بما شئت حتى اجيبك فقال بشر تعبد الله الخلق ان يعرف الموصل والمفصل وما يضر الخلق ان لا يعرف ذلك ولا يتعلمون فقال له المامون قد رجعنا الى الكلام الاول هكذا احتج بشر يقول انه يتكلم ان الكناني يتكلم ويكفر حتى ينسي خصمه الحجه حتى يشكله بغيرها لولا أنك يا أمر المؤمنين انبسطت له ما قدر على أن يدير لسانه في دمه. وكنت ظاهرا عليه كنت أغلبا اقبل علي وقال لو خطرت إلى غاد ما أترك مطالبتك بما قلت يعني لا أتراجع عما قلت دع عن كالهذيان كلامه كله جعله كالهذيان عليا. علي فقلت له تكلم بما شئت حتى اجيبك وقال هل تعبد الله الخلق ان يعرفوا الموصل و المفصل ما يضر الخلق ان يعرف ذلك ولا يتعلمونه وقد تقدم انه ذكر ما واصله الله وما فصله وياتي ايضا عن شده لذلك قال له المامون قد رجعنا الى الكلام الاول يعني لا أتعي تعيد ما تقدم نعم فقال بشر ادهشني بكلامه وخطبه عن تمام الكلام في هذا وهو يتوهم انه كسر قولي بهذا المفصل والموصل الذي لا يحتاج إلى معرفته ولو طالب أحد به قال عبد العزيز فقلت لبشن بل قد تعبد الله الخلق أن يعرفوا ذلك ويتعلمون لئلا يصل ما فصل الله ويفصل ما وصل الله عز وجل هكذا يقول ان بكلامك و عن تمام الكلام في هذا تتوهم أنك كسرت قولي أبي هذا المفصل أو المو... الذي لا يحتاج لما مع... معرفته يدعي أنه ليس بواجب هذا قال به أحد أجاب الكناني قال بألك تعبد الله الخالق أ يعرف ذلك ويتعلمه حتى لا يصير شيئا فصله الله ولا يفسل شيئا رسله الله لا. قال من الحجه في ذلك والدليل على صدق قوله قال عبد العزيز فقلت له أما سمعت ما قرأت عليك من كتاب الله وما تلوت عليك من الآيات المحكمات في من وصل ما أمر الله به أن يوصل ومن قطع ما أمر الله به يوصل وما وعد الله هؤلاء من حسن وعقب الدار وما توعد الله به هؤلاء من اللعنة والعذاب وسوء الدار هكذا يذكره الآيات التي تقدمت يقول إذنما قال ما الفجة والدليل على ذلك يقول له قرأت عليك ايات من كتاب الله ثلاثة عليك آيات محكمات في حكم من وصل ما أمر الله بها يفصل وصل ما أمر الله بها يفصل قطع ما أمر الله بها يوصل وعد الله هؤلاء من حسنة وعاقبة في قوله تعالى كما تقدم في آية سورة الرعد والذين يصلون ما أمر الله بها يوصل ويقطعون ما امر الله بها يوصل وعاد الأولين الذين وصلوا امر الله أهب كما تقدم في ايه الرعد وتوعد الاخرين أهب في قوله أولئك عليهم اللعنة لهم اللعنة ولهم سوء الجار. ذلك <تصفيق> في سوره البقره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما امر الله بها يوصل يرسل هكذا فقال بشر دع ذكر ما مضى فما لك فيه حجه واحتج الساعه بشيء افهمه يعني الذي كان نظر تلك الايات ادعي انه ليس لك بها حجه يا كناني هل تتكلم الآن بشيء جديد؟ أتج بشيء أفهمه هذا دليل على أنه كان الفهم لا. قال عبد العزيز فقلت له صدقت أنك ما فهمت ما مضى ولو فهمت ما قلت ما قلت وأقبلت على المامون فقلت يا أمير المؤمنين إن في بعض ما مضى لكفاية وبلاغ ولكن بشر يزعم أنه لم يفهم شيئا مما مضى وأنا أتلم في ذلك المفصل والموصل من القرآن وأحتج للعرب في صحة لغاتها ومذاهبها في كلامه وخطابها قال عبد العزيز فقال المأمون إن كان بشر لم يفهم ما مضى فكذلك لا يفهم إعادة ما يأتي فدع إعادة شيء قد مضى وظهرت لك الحجة فيه فإن هذا وقت الصلاة هكذا يقول صدقت يعني الرئيسي لا ترحل ما لو فهمت أنا تكلمت بهذا ثم أقبل على المؤمن وقال أمير المؤمنين أبعوا كلام فيه كفاية أذلك كان نضع وفيه بلاغ أبسرني أسعب أنه ما يفهم شيء من النضع أنه نضع أنا أتكلم في ذلك المبصل والمصر من القرآن يعني بكلام جديد أهتج للعرب في الصحة مراتها ومذاهبها في كلامها وخطابها قال عبد العزيز. فقال المعمون إن كان بشر لم ما نظر فلا يفهم إعادة ما يأتي أدع إعادة شيء قد نظر ظارت لك الحجة فيه هذا وقت السلام نعم قال فقلت يا أمير المؤمنين الرأيت أن تأذن لي أن أتكلم بشيء لم أتكلم به في هذا المعنى وقيم به الحجة على بشر وارجو أن يستحسنه أمير المؤمنين طال الله بقاءه من غير إطالة الكلام فقال تكلم وأوجز قال عبد العزيز فأقبلت على بشر فقلت زعمت يا بشر أن الله لم يتعبد الخلق بمعرفه الموصل والمفصل فمن زاد فيه شيئا ونقص من كان كافرا قال بشر ما قلت هذا يا أمير المؤمنين وهو يدعيه علي فقلت له أخبرني عمن قال أن الله عز وجل لم يتعبد الخلق بمعرفة شيء من هذا أو غيره أو زاد فيه أو نقصه كان كافرا أيكون صادقا أو كاذبا فقال كاذبا وإنما أقول كل شيء إذا زيد فيه أو نقص منه أو غيره او غير عما هو عليه كان فاعل ذلك كافرا لان الله تعبد الخلق بمعرفته وعلمه فقلت له قد وافقتني وأجبت نفسك عني واقرت بما انكرت يقول انه لما قال له الخليفه تكلموا تكلم الجزء أقوى على بشر فإذا عمت يا بشر أن الله لم يتعلم أن يتعبد الخلق أبداً ما فصله وما وصل وإذا عمت أن من زاد في أي شيء كان كافراً يقوله بشر ما قلت هذا يدعيه علي ما ما تقدم أنه قال قال له أخبرني عمن قال إن الله لم يتعبد الخلق بمعرفة شيء من هذا أو غيره أو زاد فيه ونقصه أيكون أي كافرا أي صادقا أو كاذبا أفد وافق أنه كاذب يقول إنما أقول كل شيء لا زاد فيه أو هكس غير عما هو عليه كان فاعل ذلك كافرا لأن الله تعبد الخلق بمعرفته وعلمه هكذا شبهتها قال له عبد العزيز وافقتني أنجبت نفسك عني، أكرت بما أنكرت يعني أخصمت نفسك أن من زاد في القرآن أو غير شيئا وضع القرآن فإنه يكون كافرا نعم فقال بشر جعل الكلام والتشبيه عنك وأقم الشاهد والدليل على ما تقول قال عبد العزيز فقلت له قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأخبر الله عز وجل أنه لا إله إلا هو وشهد بذلك لنفسه وشهدت له الملائكة واولو العلم بمثل ذلك فلو قال رجل شهد الله أنه لا إله, لا إله. وقطع الكلام والصلة عامدا كان كافرا حلال الدم لأنه أعظم, لأنه أعظم على الله عز وجل الفريتة وابطل الربوبية وجحد ان يكون الله تعالى إلها واستشهد ملائكته واولو العلم على قوله فإذا وصل الكلمة كما وصلها الله عز وجل فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم كان صادقا وكان قد قال ما قال الله عز وجل وشهد به لنفسه وشهدت به الملائكة واولو العلم وكذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكذلك كل ما في القرآن من التهليل فعلى هذا المعنى من فصله من صياته ومن فصله في منصلته وزاد فيه أو نقص منه كان كافرا وقال عز وجل إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما فعوضة فما فوقها لو أن رجلا قال إن الله لا يستحي وقطع الكلام عامدا كان كافرا لأنه زعم أن الله لا يستحي ومن قال هذا فقد أعظم فريتا اذ أخبر عن الله أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحي وقد تغر وحل دمه بقوله هذا وكذلك قوله في سورة الأحزاب والله لا يستحي من الحق فلو قال رجل والله لا يستحي وقضع الصلة عامدا كان كافرا حتى يصل ما وصل الله في الحربين، فيقول في الأول أن يضرب مثلا ويقول في, الآخ في الآخر من الحق فيكون قد وصل ما وصل الله ولم يقع وإن لم يصله كان كافرا حلال الدم وقال الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها لا يعلمها الا هو فلو قال رجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها وقاطع الصلة عامدا كان كافرا حلال الدم لانه زعم أن الله لا يعلم الغيب ومن زعم هذا فقد رد خبر الله عز وجل ورد قول الله عز وجل بشهادته لنفسه بعلم الغيب بقوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فقال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من التضى من الرسول وقوله إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور فمن قال إن الله لا يعلم الغيب فقد كفر وحل دمه فإذا وصل ما وصل الله عز وجل ولم يقطعه فقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو كان صادقا وكان قد قال ما قال الله عز وجل ووصل ما وصل الله عز وجل ومثل هذا في القرآن كثير هكذا يبين بهذا الحكم من يقطع الكلام ولم يتم أنه بذلك يخرف الكلام هكذا فمن ذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو أخبر تعالى عن نفسه أنه شهد بذلك والملائكة وأولي الإلم يقول لو أن رجلا قرأها شهد الله أنه لا إله قطع الكلام لم يصله ألا يكون ذلك جهدا كما يقوله الشيوعي لا إله هذا كفر لأنه نفي لإلهية الله تعالى قطع لكلام قطع لصلة لصلتها إلا الله لا بد من أن يجمع بين النفي والإثبات من اقتصر على لا اله فهو حذاء بالدم لانه انكر الهيه الله اعظم على الله الحريه انكر الربوبيه الالهيه ان جهد يكون الله الها ان جهد مع الشذب عليه ملائكته اولي العلم اما اذا وصل الكلمه كما وصل الله لا اله الا هو فانه صادق ويكون قال ما قاله الله وما شهد به لنفسه وشهد في إله إليك والعلم كذلك بآية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي اول سوره آل الإمران في آل إله إلا هو كذلك كل ما في القرآن من التهليل ذكر أن بعضهم تتبعوا التهليلات التي سابع موضع في القران واذا هي سبع وثلاثون موضعه فيها ذكر التهليل منها موضعان لا اله الا الله في سوره, في سورة الصافات انهم كذبت لهم لا اله الا الله في سوره محمد علم انه لا اله الا الله في سورة الأنبياء يقول للنون أن لا إله إلا أنت والبقية أكثرها أن لا إله إلا هو فهذا كل ما في القرآن من التهليل لا وصله، فصله لا بد أن يصل أول الكلام بآخره وتسمى هذه أركان التوحيد أركان الشهادة يقولون بها الاتصال والانفصال الانفصال أولها والاتصال آخرها ويقولون فيها الولاء والبراء الولاء والبراء في هذه الكلمة وقال بها النفي والإثبات النفي والإثبات الاتصال والانفصال الولاء والبراء هكذا فإذا فصله مصير من سمته فجاد بيه ونقص غيره كلا إله فهو كافر هذا مثال ذكر مثالا اخر ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ابعوضه ما فرقها لو ان رجلنا اتصل على قوله ان الله لا يستحي ألا يكون قطع الكلام قطع ما امر الله بان يوصل اذا كان عاملا كان كافرا يزعم ان الله لا يستحيي وهذا أخلاف ما أجبته الله من قال هذا أعظم الفرئة على الله أكبر أنه لا يستهي يكون كافرا هلال الدم كذلك في سورة الهداب والله لا يستهي من أبهاد لو قرأه والله لا يستهي وقف عند هذا ألا يكون كافراً حيث أنه قطع ناصره الله لا بد أن يصل إن وصله الله تعالى إذا لم يصله فهو كافر حيث أنه حبر كلام الله كذلك قوله عنده علم الغيب عند وعنده الغيب لا يعلمها إلا هو لو اقتصر على قوله عنده إلى عنده معرفة الغيب لا يعلمها لا يعلمها لم يأتي بالاستهنا. عقوة أصله عامدا ألا يكون كافرا يزعم أن الله لا أعلم الغيب من زعن هذا وقد رد على الله خبره ورد قول الله تعالى الله تعالى أخبر بانه عالم الغيب في هذه الآية في سورة الراج عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال وكذلك قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدها إلا من السلام الرسول وقوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض انه يعلم بذاته الصدور غير ذلك من الآيات من قال إن الله لا يعلم غير كفر حال دمه إلا إذا وصل ما وصل الله ولم يطعه أذي يقول وعنده مفاته الغيب لا يعلمها إلاه هذا صادق ويكون موافقا لما قال الله واصل لما وصله الله ما. قال المؤمون أحسنت يا عبد العزيز قال عبد العزيز فقلت لبشر استمع لما في مسالتك فقال بشر هاتي قال عبد العزيز وأما المفصل الذي لا يجوز صيته. فقول الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء هنا تم الكلام ثم يبتد القاري فيقول ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم فلو قال رجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله قطع الكلام, الكلام كان عامدا قطع كان الكلام عامدا كان كافرا حلال الدم لأنه زعم أن, الله أن لله مثل السوء وشبهه جل ذكره بالذين لا يؤمنون بالآخرة وأدخله معهم في المثل السوء فإذا فصل الكلام كما فصله الله ولم يصله, كما لم يصله ولم يصله بما لم يصله الله به فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وقطع الكلام وكان صادقا وكان قد وقف على تمام الكلام وفصل ما فصل الله عز وجل ولم يصل ما فصل الله عز وجل قال الله, قال الله عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ها هنا تم الكلام ثم يبتد القاضي فيقرأ وكلمة الله هي العليا فلو قال رجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وقطع العامدا كان كافرا حلال الدم لأنه قد أعظم الفريه على الله عز وجل وزعم أن الله قد أخبر أن كلمته سفلى مع كلمة الذين كفروا فشبه الله تعالى بالذين كفروا فإذا فصل الكلام من الصلة فقال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ووقف على ذلك وقطع الصلة كان صادقا وقد فصل ما فصل الله عز وجل هذا مثال آخر مثال على وجوب القطع، لا على وجوب الفصل المثال الأول لا إله هذا قطع ما أمر الله به أن يوصل وهذه الأمجلة واصل ما أمر الله به أن أنهى الله أن يقطع أمر الله تعالى به أن يقطع هذا هذه المثال الفصل الذي لا يجوصلته الله بين العيون قبل آخر قص مثلاً <السوء> هذا تنام الكلام ثم قال لله المثل الأعلى ركبه أهلاً قال الله بين العيون قبل آخر قص مثلاً ولله تعالى الله إليك من ذلك كافراً قطع الكلام أن يقول ولله المثل الأعلى اقتصر على كل مثل السوق الذين لا يمنعوا بالآخر من هذا السوق ولله فجاء لله مثل السوق تعال الله فلو كان عامدا كان كافرا حلال الدم سعب أن الله مثل السوق شبه الله بالذين لا يمنعوا بالآخر أدخله معهم بالمثل السوق هذا كفر إذا فصل الكلام كما فصله الله خالقف على مثل السوق لم يصله ما يصله به للذين لا يمنع بالآخرة مثل السوء كان صادقا كانت تجوى تفعل تمام الكلام فصل ما الله ما وصل الشئ الذي فصله الله مثال هاني يقول الله تعالى وجعل كلمة الذين ها هنا تم الكلام يمتدع بقوله كلمة الله وكلمة الله هي العليا يقرأها رجلا وجعل كلمة الذين كفروا رسولها وكلمة الله وشكت لكان ذلك كافرا كانوا متعمدا جعل كلمة الله سهلا أيضا عطرها على كلمة الذين كفروا إذا وقف على ذلك كان كافرا هلا عدد هذا نظهر يتعالى الله تعالى زعم أن الله تعالى أخبر بأن كلمته سفلة معطوفة على كلمة الذين كفروا كبه الله بالذين كفروا فإذا فصل الكلام من الصلاة فقال رجال كلمة الذين كفروا سفلة وقف على ذلك ثم اكل كلمه الله هي العليا كان صادقا كان فارسل ما امر الله بها ان يفصل وارسل ما امر الله بها ان وهذا يكره من بعض الناس خطأ. بعضهم الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله وهذا خطأ يعني أجعل الله بريء من المشركين ورسوله وهذا يقع فيه الذين لا يعرفون النفو والإعراب فلا بد أن يكون متبطن للإعراب وأن يكون قارئا أهل النفو الذي يصح به الكلام كذلك يقوم من بعضهم الوقوف على بآية مرتبطة بأخرى مثل قوله فويل المسلين إذن لا يقف الأولى أنه لا يقف فويل للمصلين الذين هم على سلاة يمساهم حتى لا يكون الويل للمصلين كما يقوله بعض المستهزئين بعض المستهزئين آشد أو استشهد شيخ الشنقيطي، رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاعتراض، <osasemie> دفع إيهام الاعتراب عن آيات الكتاب ذكر أن بعضهم يقف عليها للآخر، وعلى المصلين، وأنه أنشد قوله: دع المساجد لسأن الساكت يعمرها، دع المساجد لسأن الساكت يعمرها، إلى خارت، وذهب إلى حانة الخمر يستينا، ما قال ربك وابل الأسرة سكروا بل قال ربك وايل للمصلين ثم انه يقول رحمه الله اذا كان الله توعد الذين يصلون وهم سافون فوايل ثم وايل الذين لا يصلون لا. قال عبد العزيز فاقبل علي المامون فقال احسنت احسنت يا عبد العزيز وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زياده ثم اقبل على بشر فقال يا بشر هل عندك شيء تحتاج تسأل عنه عبد العزيز أو تحتج به عليه فقد ظهرت حجته ووضح قوله عندنا قال بشر يا امير المؤمنين اطال الله بقاءك هذا يريد نص التنزيل بكل شيء يتكلم به او يلفظ به وليس كل ما يتكلم به الناس ويحتجون به يجدونه في نص التنزيل وإنما يجدونه في التأويل وهذا لا يقبل التأويل ويبطل التفسير حتى كانه كان يشاهد التنزيل وهذا ما لا أسوه أن أنا للمناظرين ولا أطيقه للمتكلمين اذ كان الناس لا يجدون علم ما يختلفون فيه ويتنازعون من امر دينهم في كتاب الله لنص التنزيل ولو كان هذا كما يقول عبد العزيز لبطل التفسير كله وبقي الناس في حيره من امر دينهم والناس جميعا يوافقون على قولي ويقالفون عبد العزيز هكذا يا تجي المزيزي بعدما وفت المعمون قال سنت يا عبد العزيز أبلغت لا تتاجي لذيادة قال لي بشر يا بشر هل عندك شيء أن تتاجي ويتتاج تتأم عنه أو تريد نص التنزيل بكل شيء نتكلم به تحت الجبلة ظهرت حجتك حجته عليك وضح قوله عندنا ولكن مع ذلك لا يزال في غيه يقول هذا يريد نص التنزيل يريد أن يتمسك بنص التنزيل بكل شيء نتكلم بيه ثم يقول كأنه يقول ليس كل ما يتكلم الناس فيه يجدونه في القرآن يتكلمنا بأشياء لا يجدونها بالتنزيل إنما في التأويل يجدونه بالتأويل وهذا لا يقبل التأويل يعني الفناني يقول لا يقبل التأويل يقول كأنه لا يقبل كلامنا صحيح أن التأويل عندهم هو التهريف وليس ولكن ولكنه التهريف يقول أنه يبطل التفسير حتى كانوا رجاهي التاويل وهذا ما لا أسوّله أنا يعني لا اكوله أنا للمناظرين ما أقيقه المتكلمين الناس لا يجدون علم ما يختلفون فيه كله وما يتنازعون في امر دينهم في كتاب الله بنص التنزيل كل ما يختلفون فيه لا يجدونه في القران هكذا كله لو كان هذا كما يقول بطل التفسير كله بقي الناس بحيره من امر دينهم الناس يوافقون الى كولي يخالفون عبد العزيز لا يزال سرا مع ظفور الحجة نعوذ بالله نعم. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك كل ما يتكلم به الناس من علم دينهم وما يختلفون فيه ويتنازعون فهو موجود في القرآن وفي غيرهم من كتبه لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقد ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء فليس من شيء يحتاج إليه يحتاج إليه يا أمير المؤمنين إلا وهو موجود في القرآن عقله من عقله وجهله من جهله لما كان ان كلام الناس لا يجده القرآن وأن هذا لا يكبر التأويل وأنه لو كان كذلك محتاجنا في التباسيل احتج أبي الأزيز أبي كلام الله وكلام نبيه في الكفاية وأنه ما هم المرجع وبالأخص في أمور العتيدة واستدل هذه الآية ما فرطنا في الكتاب من شيء لكن قد يقال أن هذه الآية المراد بها اللوح المحفوظ لكن هناك آية أخرى في سورة النحل. وهي قوله تعالى تبيانا لكل شيء يعني وصل القرآن يعني أن فيه تبيان لكل شيء كل شيء يختلف هنا ويتنزعون فيه يوجد أصله في القرآن وفي الكتب السماوية فاستدل أيضا أبي ما كتبه الله تعالى لموسى في قوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء واضحا أنه كتب له ما يحتاج إليه ليس من شيء يحتاج إليه إله موجود في القرآن إما مجملا وإما أعرف أعرف من عارضه وعاكله من عاكله قال عبد العزيز فجثى محمد بن الجهم على ركبتيه وقال يا عبد العزيز زعمت أن كل شيء يتكلم به الناس ويحتاجون إلى معرفته موجود في كتاب الله بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير فأوجد فأوجدنا أن هذا الحصير مخلوق أو غير مخلوق في كتاب الله تعالى بنص التنزيل ووضع يده على حصير مرمي كان تحتنا مبسوطا في الإوان وقلت له نعم. علي أن أوجد كذلك قال عبد العزيز فأقبلت عليه وقلت له اخبرني عن هذا الحصير أليس هو من سعف النخل وجلود الانعام قال بلى قلت فهل فيه شيء غير هذا قال لا وقلت له هل ها هنا شيء غير هذا قال لا وقلت له بل ها هنا شيء صار به حصيرا يجلس عليه قال وما هو قلت الإنسان الذي صنعه وألفه وأحكمه قال نعم قال عبد العزيز وقلت له قال الله عز وجل وقد ذكر في الأنعام فقال والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع وأما السعف فإن الله ذكره فقال أأنتم انشاتم شجرتها أم نحن المنشئون وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فقد تمل خلق الحصير بنص القرآن بلا تأويل ولا تفسير فهل عندك مثل هذا في خلق القرآن تذكره وتحتج به وإلا فقد بطل ما تدعونه في خلقه وصح ولم يزل صحيحا أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق من كل جهة قال فصاح المأمون يا محمد بن الجهم ما لك وللكلام خل بين الرجل وصاحبه حتى يكلمه وأقبل على بشر فقال يا بشر هل عندك شيء تناظر به عبد العزيز قبل أن نصرفه ونقوم، فقد طال المجلس وصليت وصليت الظهر، فقال فسر يا أمير المؤمنين عندي أشياء كثيرة إلا أنه يقول بنص التنزيل وأنا أقول بالنظر والقياس فليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقول بقولي ويقر بخلق القرآن الساعة فدمي حلال هكذا أكان هذا محمد ابن الجهم، ولعله ابن الجهم بن صفار، إلا ليكون سبأ إلى الجهنمية. يقول إن كل جزء على رقبته. تزعم يا عبد العزيز أن كل شيء يتكلم به الناس يحتاجونه موجود في القرآن. اي بلا تعويل وبلا تفسير او أن ان هذا الحصير مخلوق او غير مخلوق في القران من بنص التنزيل وضع يده على حصيل مرمي يعني مفروش مبسوط في الايوان كانه يقول انك تقول ان كل شيء موجود في القران أين يذكر هذا الحصير وأين نجده أقبل إليه عبد العزيز فقال أخبرني أليس هذا الحصير من سعف النخل وكذلك فيه من جلود الأنعام الخيوط التي يخاطب بها أكار بلع هل هي غير شائنة؟ قال لا. قال الذي خاطه أصبح السعف من النخل والخيوط من من وبر الأبل والخائط هو الإنسان مركب من ثلاثة وكلها موجودة من القرآن. إذا فعلت ذلك كلها ها هنا. الإنسان الذي صنعه استدل على وبر الأبل أبتوله والأنام خلقها لكم يا دفء الدفء ومنافع الدفء ما تستجعون به والمنافع ما تركبونه من ذلك هذا الخيوط السعف ذكر الله تعالى أصله بقوله أنتم أنشأتم شجرتها الشجر الذي ينبت الله تعالى هو الذي أنشأه أليس ذلك دليل على أنها كل شيء في القرآن أكذلك الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من على ثمانتين فصار فصار في القرآن الأنعام والشجر والإنسان كامل خلق من منص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير هل عندك مثل هذا يا بن جاهن في خلق القرآن تحتاج بطل ما تدعونه في خلق القرآن صحا ولم يظهر صحيح أن القرآن كلام الله غير مخلوق عنه كلام الله غير مخلوق من كل جهة صاحب المعمون يا ابن جهن ما لك أولي كلام ما الذي أدخل أدخلك خلي بين الرجل وبين صاحبه بشر حتى يكلمه أقول على بشر يا بشر هل عندك شيء تنظر به عبد العزيز قبل أن نصل فيها ونقوم قال المجلس صليت الرهر فقال, يا فقال بشر يا امير المؤمنين عندي اشياء كثيره الا أنه يكون بنص التنزيل يعني لا يخرج عن التنزيل انا اقول بالنظر وبالقياس فهل يدعم طالبتي بالتنزيل يناظرني بغيره يناظرني بالقياس إذا لم يدع كوله ويرجع عنه ويقول بقوله ويقفر بخلق القرآن فدمي حلال يعني كان يقول اني عجزت ان أناظره بالقرآن ولكن أناظره الآن أعب النظر والكياس فإذا لم أغلبه فدمي حلال نعم فقال المامون لهذا مجلس تناظر تناظرون فيه قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أقال الله بقاءك إن رأيت أن تأذن لي فأناظره كما سأل على جهة النظر والقياس وأدع مطالبته بالقرآن, بالقرآن ونص التنزيل ويكون أمير المؤمنين أقال الله بقاءه الشاهد علينا ومتحفظ لكلامنا فإن قام بشر علي الحجة كما زعم وأقررت بشيء مما قال ورجعت عن شيء مما قلت فدمي حلال كما قال بشر إن ثبتت الحجة عليه من القياس والنظر كما ثبت عليه من القرآن والسنة وشهد عليه أمير المؤمنين بذلك فقد حل دمه بما شرط على نفسه هكذا قال المعمون لما قالوا نتناظر من القياس كانه يقول اجل هذا الى مجلس اخر تتناظرون فيه ولكن الكنائس طلب وقال ان رايت ان تاذن لي فاناظره هو الان يريد المناظره بالنظر والقياس اناظره على ما سال نظرا وقياس ادع مطالبته بالقران وبنص التنزيل بعد ان عجز وبعد ان قامت عليه الحجه تكون انت الشاهد علينا المتحفظ لكلامنا تحكم بيننا ان اقام على ان اقام علي الحجه واقربت بشيء مما قال وتراجعت عن شيء من كلامي فدمي هلاك اما ان ثبتت الحجه عليه من القياس والنظر كما ثبثت عليه من القرآن والسنة وشهد عليه امير المؤمنين بذلك هل لدمه بما شرط على نفسه يعني إن غلبني بالنظر والقياس هل دمي وإن غلبته بالنظر والقياس كما غلبته بالفجة والتنزيل هل لدمه يعني شرط ذلك على نفسه نعم. قال عبد العزيز فقال المأمون أنا الشاهد عليكما والحاكم بينكما فأوجزا واقتصرا ولا تطيل فيخرج وقت الصلاة قال عبد العزيز لبشر أتسأل أتسألني أم أسألك فقال سل أنت فطمع فيه هو وجميع أصحابه وتوهم أني إذا خرجت عن التنزيل لم أحسن أن أتكلم بشيء غيره قال عبد العزيز فقلت لبشر تقول إن كلام الله مخلوق فقال إن القرآن مخلوق قال عبد العزيز فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لابد أن تقول أن الله عز وجل خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسي أو خلقه في غيره أو خلقه قائما بذاته ونفسه فقل ما عندك هكذا قال الأمر محمورا أنا شاهد عليكم وحاكم بينكم ولكن أوجد اقتصر لا تطيله حتى لا يخرجه في الصلاة عند ذلك فاطره قال أتسألني يا بشر أم أسألك فقال سأل ظن ان عبد العزيز لا يحسن الجدل عبد الكلام والقياس طمعه هو أصحابه فأهمان إذا خرجت عن القرآن ألم أحسن أتكلم فقال له أنت تقول إن كلام الله مخلوق فهاج وقال إن القرآن مخلوق إنما لا أتكلم إلا عن القرآن إنه مخلوق يلزمك واحدة من ثلاث تبدأ أن تقول ان الله خلق القران في نفسه او خلقه بغيره او خلقه قائما بذاته ونفسه كل ما عندك خلق القران في نفسه عندي انا انه كلامه فاخبرنا هل خلقه بنفسه او خلقه بغيره أو خلقه قائما بذاته ونفسه قال بشر أقول إنه مخلوق إنه خلق كما خلق الاشياء كلها هذا عظا عن أن يقول واحدة من ثلاث قال عبد العزيز يا أمير المؤمنين تركنا القرآن تركنا السنم والأخبار لما هرب منها نظمناه بالقياس والكلام أهل ما يدعيه ذكر أنه يقيم حجة علي عبهي وعندي اقر معه بخلق القران رجع بشر الى الحيده عن الجواب انقطع الكلام ان كان يريد مناظرتي على انه يجيبني عما اساله والا فامير المؤمنين اعلى عين فيما يراه هكذا قال بشر اقول انه مخلوق وانه خلقه كما خلق الاشياء كلها قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين فرقنا القرآن والسنن والاخبار عند هرابي منها وناظرناه بالقياس والكلام لما ادعاه وذكر أنه يقيم الحجة عليه به وإني أقر معه بخلق القرآن فقد رجع بسن إلى الحيدة عن الجواب وانقطع الكلام فإن كان يريد مناظرتي على أن يجيبني عما أسأله عنه وإلا فأمير المؤمنين أعلى عينا فيما يراه في صرف حينما يريد بسر أن يقع معه من لا يفهم فيحيد عن دينه ويحتج عليه بما لا يعقله فتظهر حجته عليه فيبيح بذلك دمه هكذا أقول إنه مخلوق إنه خلق كما خلق الأشياء كما خلق الإنسان كما خلق الأرض والسماء كما خلق الجبال كما خلق الاشجار كما خلق السحاب هكذا يدعي وهذا ان يأتي أبي واحده من الثلاث هل خلقه بنفسه هل خلقه في العيله هل خلقه منفصلا قائما بنفسه عند ذلك يقول يا امير المؤمنين تركنا له القران واسترناه السنن والاخبار لما هرب منها ناظرناه بما طلب ناظرناه بقياسها الكلام لما يدعيه حيث ذكر انه يركم الحجه علينا وانا سوف نقر بخلق القران رجع بسر الى الحيدة عن الجواب انقطع الكلام انقطع من الكلام إن كان يريد مناظرتي على هو يجيبني أما أسأله أنا وإلا فأمر المؤمنين أعلى عين فيما يره في صرفي إنما يريد بشر أن يقع معه من لا يفهم فيحيد عن دينه ويحتج عليه بملاقله فظهر حجته علينا فيبح بذلك جمع هكذا ظاهراً أنه ما قبل ولم يختر واحده من الثلاث نعم قال فأقبل عليه المأمون فقال أجب عبد العزيز عما سألك فقد ترك قوله ومذهبه ونظرك على مذهبك وما أنك تحسنه وتقيم الحجة به عليه فقال بسر قد اجبته ولكنه يتعند فقال له المأمون يابى عليك عبد العزيز إلا أن تقول واحدة من ثلاث قال هذا قال بس هذا من مطالبتي بالتنزيل ما عندي غير ما اجبت به أجب, أجب عند العزيز عما سالك ترك قوله ترك التنزيل ترك ما ذهب إليه نظرك على اذهبك نظرك على ما تدعيه من الجدل ومن الكلام ومن القياس ما تدعي انك تفصنه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 أعجبه أعبي واحدة من الثلاث التي ذكرها لك هكذا قال بشر قد أجبت ولكنه أنه يتعنت. قال له المعمون يأبى عليك إلا أن تقول واحدة من الثلاث أي من نعم قال عبد العزيز فأقبل علي المامون فقال يا عبد العزيز تكلم أنت في شرح هذه المسألة وبيانها ودع بصرا فقد انقطع عن جواب من كل جهة فقلت يا أمير المؤمنين سألت عن كلام الله عز وجل أمخلوق هو قال نعم فقلت له ما صح يلزمك في هذا القول وهو واحدة من ثلاث لا بد منها أن تقول أن الله خلق كلامه في نفسه أو قلقه في غيره أو خلقه قائما بذاته فإن قال إن الله خلق كلامه في نفسه فهذا محال لا يجد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظر معقول لأن الله عز وجل لا يكون مكان للحوادث ولا يكون فيه شيء مخلوق ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء مخلوق ولا يكون ناقصا فيزيد فيه شيء إذا خلقه تعالى الله عن ذلك وجل وتعالى هكذا خلق منه الخليفه قال يا امير المؤمنين سالته قال يا تكلم اشرح هذه الكلمه اشرح ما قلت فادع بشرا انقطع عن الجواب اشرح لنا إن ما قلته من السلام يقول سألته عن كلام الله أمخلوق مخلوق هو قال نعم مخلوق أمات أكلت له ما صح يلزمك بهذا القول واحدة من ثلاث إذا كنت تجي تكر إلا أبد لك من واحدة أن تقول إن الله أخلكه بكلامه بنفسه أو خلقه بغيره أو خلقه قائما بنفسه بذاته وسوي أشرحها يقول إن على إن الله أخلك كلامه بنفسه خلقه في نفسه هذا محال لا يجد السبيل الى القول به مقياس ولا ناظر معقول الله عز وجل لا يكون محل الحوادث هذه الجمله يكررها كثير من المعطله فيقولهم افتقولون ان الله محل للحوادث فينبغون بذلك أن الله تعالى يتكلم ويقولون لو كان يتكلم كان يحدث الكلام أمعه شيئا فشيئا إن الله لا يغضب إن الله لا يرضى وعش ذلك ولكن نقول إن هذه صفة قائمة به سبحانه يغضب إذا شاء ويتكلم اذا شاء ولا يجمون أننا نقول إنه محل للحوادث ولكن أراد بالحوادث الأشياء الجديدة يعني إن الله خلقه بنفسه ذا محال لأن الله لا يكون محل للحوادث ولا يكون فيه شيء مخلوق معنى ذلك أنه يكون ناقصا فيزيد فيه شيء مخلوق ولا يكون ناقصا فيه إن خلقه تعالى الله عن ذلك لا يقال إنه كان ناقصا وخلق الكلام في نفسه نعم وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله لا يقدر أن يفرق بينهما ويجعل الشعر كلاما لله تعالى ويجعل قول الكفر والفحش وكل قول ذمه الله وذم قائله كلاما لله عز وجل وهذا محان لا يجد السبيل إليه ولا إلى القول به لظهور الشناعة والفضيحه على قائله تعالى الله, تعال الله عن ذلك علوا كبيرا هذا الفترة الثانية هل خلق الله القرآن في العيلة يلزمك بالنظر الاختياس أن كل ما يتسلم به الناس فهو كلام الله كل ما يتسلمنا به فهو كلام الله وهذا لا تقدر أن تقول أني أهرق هنا. لأن ذلك لازم خلقه من الشعر أشعر هذا كلام الله الكفر كلام الله الهواه كلام الله كل قول أنه الله السباب الاستهزاء جميع المحرمات كلها تجعلها كلاما لله هذا لازمك قلت انه كان خلقه في غيره هذا محال لا تجد السبيل إليه ولا قول به لانه ظاهر الشناعة ظاهر الفضيحة على قائله تعالى الله عن ذلك وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته وهذا هو المحال الباطل الذي لا يجد الى القول به سبيلا في قياس ولا نظر ولا معقول لان لو لا يكون الكلام الا من متكلم كما لا تكون الاراده الا من مريد وللعلم الا من عالم وللقطره الا من قادر ولا رؤيا ولا يرى كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته وهذا ما لا يعقل ولا يعرف ولا يثبت في نظر ولا قياس ولا غير ذلك فلما استحال من هذه الجهاد أن يكون مخلوقا ثبت أنه صفة لله عز وجل وصفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة بطل قول بسر يا أمير المؤمنين من جهة النظر كما بطل من جهة القرآن والتنزيل فقال المأمون أحسنت يا عبد العزيز فقال بسر تسأل عن غير هذه المسألة فلعله يخرج بيننا شيء يسمع فقلت نعم انا ادع هذه المساله واسال عن غيرها هكذا اذا كان خلقه قائما بنفسه وبذاته فهل هذا معقول ان نشاهده يقول هذا القران يتحرك قائما بنفسه كل شيء منفصل فانه يكون قائما بنفسه نقول مثلا هذه الزجاجه قائمه بنفسها منفصله مثلا وهذا العلبه قائمه بنفسها يعني منفصله متحدة هذا الكتاب مثلا قائم بنفسه هذه العمود قائمه بنفسها يعني انه منفصل هل القرآن خلق قائما بنفسه معناه أنه له جرم وله جسة وله شيء أي يشار إليه القرآن الكلام الكلام الذي يتكلم ويقرأه الناس ليس قائما بنفسه إذا قرأ الإنسان آية هل يمسك أي يمسكها احد يقول امسكت كلمتك امسكت سورك يا ترى التي قرات عندها قائمه بنفسها هذا من المحال اذا قال خلق او قائمة من بنفسه هذا محال باطل لا يجد الى القول به سبيلا مقياسنا لنظر ما لم لن محال لا يكون الكلام الا من متكلم يعني يتكلم به من يتكلم لا تكون الإرادة قائمة من نفسها إلا من مريض لا يكون العلم إلا من أهل العلم هل يتميز إذا كان إنسان رجلا عالم وجاهل هل يزيد وزن العالم على الجاهل العلم صفه ليس شيئاً قائما بنفسه ولا كدره من قادر ولا الرؤيا من الرائي هذا كلام طائماً بنفسه يتكلم بذاته أنه أنه يتكلم بذاته الكلام ويسمع يعني ان يسمع هذا لا يُعكَل ولا يُعرف ولا يثبت لا في نظر ولا في الجهة ولا غير ذلك على هذا استهال من هذه الجهة الثلاث أن يكون مخلوقها وهذا بتاع نار الله عز وجل صفات الله كلها غير مخلوقه البطل قوله البشر من جهة النظر وبطل من جهة القرآن والتنزيل قال المأمون احسنت يا عبد العزيز قال البشر تسأل عن غير هذا هذه المسألة لأنه يخرج بيننا شيئا فقلت نعم أدعو هذه المسألة وأسأل عن غيرها قال سليا عبد العزيز ما. فقال يا عبد العزيز قال عبد العزيز فقلت لبشر تقول إن الله كان ولا شيء وكان ولما يفعل شيئا ولما يخلق شيئا قال بلى فقلت له بأي شيء حدثت الأشياء بعدا إذ لم تكن شيئا أهي أحدثت أنفسها أم الله أحدثها قال الله أحدثها فقلت له فبأي شيء أحدثها قال أحدثها بقدرته التي لم تزل قلت له صدقت أحدثها بقدرته افليس تقول إنه لم يزل قادرا قال بلى قلت له فتقول إنه لم يزل يفعل قال لا أقول هذا قلت له فلا بد من أن يلزمك أن تقول إنه قل خلق بالفعل إنه خلق ب... أنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة وليس الفعل لأن القدرة صفة الله ولا يقال لصفة الله لصفة هي الله ولا هي غير الله لما قال سال يقول كل صعب شر تقول إن الله كان ولا شيء وكان ولم يفعل شيئا ولما يخلق شيئا هكذا يلزم الطالب لها ان الله كان ولا شيء ابي اي هذه حدثت الاشياء الموجودات التي تاخذ شيئا بعد شيء اذا لم تكن شيئا هل احدثت نفسها هل الجبال احدثت نفسها هل الحشرات احدثت نفسها ام الله احدثها ترى فكان الله احدثها أبي أي شيء أهددها فأهددها بقدرته التي لم تزل اعترف أن الله أهددها بقدرته صدقت أهددها بقدرته ألست تقول إنه لم يزل قادرا قال فلا أقولت أتقول إنه لم يزل يفعل أنكر ذلك وقال لا أقول أقولت كلا بدأ يلزمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة، وليس الفعل، لأن القدرة صفه ولا يقال صفات هي الله، ولا هي غير الله، فان صفات الله قائمة به، ولا نقول إنها هي الله ولا إنها غير الله، لأنها من ذاته الصفات الذاتية. أمن من ذات الله تعالى وصفات الفعلية يفعلها إذا شاء هكذا قال بشر ويلزمك أيضا أن تقول أن الله لم يزل يفعل ويخلق وإذا قلت ذلك فقد أكفتت أن المخلوق لم يزل مع الله سبحانه وتعالى هذا شبهه شبهة يقول بشر يلزمك ان تكن الله لم يزل يفعل ويخلق او اذا قلت ذلك اثبتت ان المخلوق لم يزل مع الله انا قال عبد العزيز فقلت له ليس لك ان تحكم علي وتلزمني ما لا يلزمني وتحكي عني ما لم اقل اذ لم اقل انه لم يزل فاعلا يفعل فيلزمني مثل ما قلت وانما قلت انه لم يزل الفاعل سيفعل ولم يزل الخالق سيخلق لان الفعل صفة, صفه لله عز وجل يقدر, يقدر, عليه يقدر, عليه يقدر عليه يقدر عليه ولا يمنعه منه مانع كيف تحكم عليها تقول يلزمك أنت أقول إن المخلوق لم يزل مع الله أقول ليس لك أن تحكم علي أتأ... أتألغ علي وتأتأكم علي تلجمني بما لا يزمني تحكي عني ما لم أقل ي... ما قلت أكل. انه لم يزل فاعلا يفعل أقول إنه لم يزل فاعل في الزمن مثل ما قلت إنما قلت انه لم يزل يفعل وسيفعل ولم يدر الخالق وسيخلق يعني أنه سبحانه اسمه الخالق قبل أن يجد الخلق يعني الفعل صبات لله يقدر عليه لا يمنعه منهما قال بشر أنا أقول أنه أحدث الأشياء بقدرتي فقل أنت ما شئت هذه شبهته أحدث الأشياء بقدرته قل أنت ما شئت أي نقول أهدثها بقدرته وبقوله وبمشيئته هذا الذي نقول نعم قال عبد العزيز وقلت يا أمير المؤمنين قد قر بشر أن الله كان ولا شيء معه وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن الأشياء بقدرته وقلت أنا إنه أحدثها بأمره وقوله عز وجل عن قدرته فلم, يخل فلم يخلي يا أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله بقوله قاله أو بإرادة أرادها أو بقدرة قدرها فأي, فأي ذلك فقد ثبت أنها هنا إرادة ومريد وقول وقائل ومقال وقدره وقادر ومقدور عليه وذلك كله متقدم قبل الخلق وما كان قبل الخلق فليس هو من الخلق في شيء وكسرت والله يا أمير المؤمنين قول بشر ودحقت حجته, حجته إقراره بلسانه فقد كسرت قوله في القرآن والسنة واللغة العربية والنظر والمعقول ولم ينقى إلا القياس وأنا أسره بالقياس إن شاء الله تعالى يقول أقر بشر أن الله كان ولا شيء معه وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن الأشياء موجودة هذا جاء في الحديث حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا معه في روايه ولم يكن شيئا قبله في روايه ولم يكن شيئا غيره شرح هذا الحديث ابن تيمية رحمه الله شرح حديث عمران كان الله ولم يكن شيء قبله وتوسع في شرحه يوجد شرحه في المجلد الثامن عشر من مجموعة الفتاوى نقول أقر بشر من الله كان ولا شيء معه فاقر انه احدث الاشياء بعد ان لم تكن الاشياء احدثها بقدرته بعد ان كانت معدومة وقلت أنا انا انه احدثها بامره وبقوله عز جل عن قدرته احدثها بكل ذلك لم يخلو ان يكون اول خلق خلقه الله بقول قال اول شيء انت خلقه خلقه بقوله كن او أرادها ارادها او قدرها اي ذلك قد ثبت انها هنا اراده ومريد يعني المريد هو الله وقول وكائن الكائن هو الله قول وكائن ومقال قدره ومقادر ومقدور القادر هو الله وقدرة صفته قدرة القادر ومقدر عليه كل ذلك متقدم قبل الخلق يعني كل الله تعالى متصف بها قبل الخلق ما كان قبل الخلق ليس هو من الخلق في شيء الشيء الذي كان قبل الخلق كسرت قول بشر ان ذهبت حجه اقرا له بلسانه كسرت كولاه بالقران والسنه واللغه العربيه كسرت كولاه بالنظر والمعقول ما بقي الا القياس أنا اكسره بالقياس ان شاء الله قال عبد العزيز وكان المامون قد جلس منا مقعد الحاكم من الخصمين فقال هاته يا عبد العزيز واوجس فقلت يا امير المؤمنين لو كان, لو كان غلامين غلامان وأنا لا أجد علمهما من أحد من الناس إلا من بشر وقال لأحدهما خالد وللآخر يزيد وكان بشر غائب عني فكتب إلي ثمانية عشر كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب وكتب إلي أربعة وخمسين كتابا يقول في كل كتاب ادفع إلى يزيد ولم يقل يزيد غلامي هذا الكتاب ثم كتب إلي كتابا جمعهما فيه فقال ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب وإلى يزيد ولم يقل يزيد غلامي ثم قدم بشه من سفري، فقال أليس تعلم أن يزيد هذا غلامي فقلت له قد كتبت, قد كتبت, إلي, قد كتبت إلي أربعة وخمسين كتابا تقول في كل كتاب منها ادفع هذا الكتاب إلى يزيد ولم تقل غلامي ولم أسمعك تقول إن أنه أحد غلاميك، وأنا لا أجد علمه عن أحد غيرك، وكتبت إلي ثمانية عشر كتابا تقول في كل واحد منها ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، فعلمت أنه غلامه، ثم كتبت إلي كتابا جمعتهما فيه، فقلت ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب، وإلى يزيد ولم تقل غلامي فمن أين أعلم أن يزيدا غلامك وأنت لم تقل به بي قبل هذا الوقت إن, إن أنه غلامك وليس أعلم خبرهما من غيرك فقال بشر فرط فحلفت أنا أن بشر, أن بشر فرط وحلف بشر اني انا فرطت حيث لم اعلم ان يزيد الغلام من كتبه فاين المفرط يا امير المؤمنين فقال بشر المفرط فقال بشر اي شيء هذا مما نحن فيه هذه عباره حجه اخرى ياتي بيانها يقول المامون جلس بيننا مقعد الحاكم فقال هاته حات القياس وأوجد أقلت لو كان لبشر غلامان من لو كان وأنا لا أجد علمهما من احد من الناس إلا من بشر أهد ما اسمه خالد والآخر يزيد كاتب أتأ بشر كان غائبا عني كتب إلي ثمانية عشر كتابا يقوله كل منها ادفعه إلى خالد غلامي يقيد الغلام ثمانية عشر ادفعه إلى غلام خالد وكتب إلي أربعة وخمسين كتابا يقوله كل كتاب منها يدفع إلى يزيد ما قال غلامي هل أعلم أنه غلامه؟ هل أعلم أن يزيد غلام له أربعين وخمسين حدي كتابا عرفت من ثمانية عشر أن خالد غلام له ولم يذكر في من الأربعين 54 أن يزيد غلامه ثم أرسل إلي كتابا واحدا إذا فيه ذكر قال ادهع إلى غلام خالد وقال ادهع إلى يزيد ولم يكن إنه غلام له هكذا ألم ما تأجم بشر من سبهدان قال أما تعلم ان يزيد غلامي ما ذكرت أنه غلامك فقل ادهع إلى يزيد أنت كتبت إلي أربعة وخمسين كتابا ما ذكرت أنه غلام لك فقل ادهع إلى يزيد ما قلت غلامي ما أسمعك ما سمعتك اتذكر أنه غلام لك ما أجد أنه غلام لك عند غيرك أما خالد في عشر كتابا أتقول يا إدفع إلى خالد غلامي علمت أنه غلامك كتبت إليه كتابا واحدا جمعتهما فيه فيه قلت ادفع إلى خالد غلامي هذا الكتاب وإلى يزيد وذكرت ايضا أنه غلام لك من كيف أعلم أن يزيد غلام لك ما قلت به ما ذكرت ذلك في شيء من كنته بك. ولا أعلم خبرهما أن هذا غايدك ألسى ذلك تفريط أنك فرطت حلفت انا ان بشرا فرط حلف بشر اني انا فرط حيثما اعلمتك أن يزيد غلاما لك من كتبي اين المخرب قال بشر قال الامير المؤمنين بشر المخرب قال بشر اي شيء هذا ما نحن فيه كانه استغرب استغرب هذا الكلام أكانوا يقول لا حاجه منا إلى هذا قال عبد العزيز إن ان الله أخبر في كتابه عن خلق الإنسان لثمانية عشر موضعا ما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا من كتابه لم يخبر عن خلقه في موضع منها ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق. ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد وأخبر عن خلق الإنسان ونفى الخلق عن القرآن. فقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ففرق بين القرآن وبين الإنسان. فزعم بشر يا امير المؤمنين أن الله عز وجل فرط في الكتاب. وكان يجب عليها ان يخبر عن خلق القرآن. وقال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا كسر قول بشر في القياس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا بيان علم ذكره أن الله عز في كتب عن خلق الإنسان في ثمانية عشر في القرآن كله كل ما ذكر الإنسان كقوله تعالى الذي خلقكم من طين ولقد خلقنا الانسان من لطفه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من وكذلك في قوله تعالى لم نخلقكم ام اما مهين ذكر في ثمانيه عشر موضعا ان الانسان مخلوق فهذا بيان انه الفرق بينه وبين غيره القرآن ورد القرآن في ساب 54 موضع من كتابه كل هذا كرغب لف التنزيل تنزيل الكتاب من الله تنزيل من حكيم حميد منذب من ربك وإنه لتنزيل رب العالمين 54 ما أخبر أنه مخلوق أي في موضع واحد منها ولا أشار إلى ذلك بشيء من صفات الخلق ورد أيضا آيتين متتابعتين جمع بينهما خلق القرآن والإنسان أخبر عن خلق الإنسان ونفى الخلق عن القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان في موضوع في سطر واحد لم يقل خلق القرآن خلق بين الإنسان وبين القرآن يزعم مشر أن الله خلق خلق في القرآن الكتاب يجب على الله على قوله أن يخبر عن خلق القرآن وهذا تفريط الله تعالى يقول ما فرطنا الكتاب من شيء يقول سبيان لكل شيء أنا كسر لقولي بشي في الكياس إن كسر قوله أقول الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم أنا محمد على آله وصحبه وسلم قال المأمون أحسنت يا عبد العزيز ثم أمر لي بعسرة ألاف درهم فحملت بين يدي وانصرفت من مجلسه على أحسن حال وأجملها فقد أعزى الله دين الإسلام وعزى أهله وأذل الكفر وأهله فلله الحمد والشكر على نعمه كلها وعلى منني وتوفيقي وتسديده هكذا يقول أحسنته كأنه يبتنع وعمر له بأشرة أهله في درهم كملت بين يديه يقول إن من مجلس أهله سنهال وأدمالها أعزى الله دين الإسلام أعزى أهله أهل الله الكبرى وأهل الله الحمد والشكر أن يأكل لها وعلم إني وتوفيق وتسجيدها قال عبد العزيز فسر المسلمون جميعا بما وهبهم الله من إظهار الحق وقمع الباطل وانكشف عن قلوبهم ما كان قد اكتنفها من الغم والهم والحزن وجعل الناس يجيئون إلي أفواجا حتى اغلقت بابي عن واحتجبت عنهم خوفا على نفسي وعليهم من مكروه يلحقنا فقالوا لا أن ان تملي علينا ما جرى لنعرفه ونتعلمه فتهيبت ذلك وتخوفت سوء العاقبة فلما الحوا علي قلت أنا اذكر بعض ما جرى مما لا يكون علي حجه في ذكري فرضوا بذلك فامليت عليهم اوراقا يسيرة مقدارا عشر أوراق عشر عشر مختصرة مما جرى ليقطعهم بها عني وعم لازمة بابي ولم يتهيأ لي شر هذا كله لما لما تخوفت على نفسي مما الحقني بعضه بعضه وأنا أذكر ما لاحقني بعد هذا المجلس وما جرى بسبب تلك الأوراق التي كتبها الناس عني في كتاب مفرد بعد هذا إن شاء الله تعالى آخر كتاب الحيدة. تذكر أيقون سر المسلمون جميعا بما وهبهم الله يعني فارحوا حيث أضار الله الحق وكمع الباطل أو أهله انكشفت عن كل من ما كان قد تنهى اكتنف أعمل الله بأرهم بأرهزن هذا لما ظهرت الفجة وجاء بيجئون إلي أفواج حتى أغلقت بابي واحتجبت عنهم خوفا على نفسي وعليهم المكروه ان يلحقنا كانوا يقولوا إذا كذروا وتتاثروا علي لقد تلحقنا كهنه فيكون هناك من يخشي عنا فقالوا لا بد ان تملي علينا شيئا مما جرى لنعرفه ونتعلمه تهيبت ذلك تخوفت سوء العاقبه يخشى عنهم يقولون عليه شيئا ثم يقولون إنه قال كذا وكذا ألحوا عليه فقلت أنا أذكر باب ما جرى حتى لا يكون علي حجة في ذكره أردوا بذلك أمليت عليهم اوراقا كعشر أوراق مختصرة مما جرى حتى أطعهم عني وعمل أزمة بابي لم يتهيئ لي شرح هذا كله أهل ما تخوفت على نفسي أهل ما قد يلحقني بعضه يعني اختصر بعض القصة وأنا أذكر ما له كان بعد هذا المجلس وما جرى بسبب تلك الأوراق فعند تلك الأوراق أيضا صارت سببا في إشاية الناس عليه تتبع الناس عني بكذا المفد بعد هذا إن شاء الله تعالى آخر كتاب آخر كتاب الحيدة <تصفيق> قال عبد العزيز الكناني وكان خلف ظهري وانا في مجلس امير المؤمنين المامون وناظر بشر المريسي على ما ساذكره في هذا الكتاب رجل ممن يعرف بالكلام والنظر فجعل كلما سكت بسر من قفع يحرضه على الكلام وإذا اردت انا أن اتكلم لا يزال يهدي لا يزال يهدي خلفي ويقرب رأسه من اذني ليسمعني ويدهشني ويوقعني بذلك عن حجتي فشكوت إلى أمير المؤمنين ذلك فصاح به عني فلما قلت لبسر ما من شيء كان أو هو كائن مما يحتاج الناس إلى معرفته وعلمه إلا وقد ذكره الله عز وجل في كتابه عقله من عقله وجهله من جهله فإذا ذلك الرجل يضرب يده على فخذه ويقول يا سبحان الله تزعم أن كل ما هو كائن مما يحتاج إليه قد ذكره الله ما أعظم هذا وكيف يعلم ما هو كائن فيذكره هذا عود إلى بعض المناظرة كان آل حق هذا الكلام أيضا أنه كان خلف ظهري وأنا في المجلس وأنا أناظر بشرا رجلا من أهل الكلام والنظر كلما شكت بشر جعل يفرق ظهر الكلام إذا أردت ان أتكلم لم يزل يهب خلفي ويرفع صوته وقال برأسه من أذن حتى يسمعني ويجهشني ويقطعني بذلك عن حجتي كان هذا من الجهمية ونهوهم شكرت إلى أمير المؤمنين صاحبه به وباعده إذن لما قلت لبشر ما من شيء كان هو كائن ما يحتاج للناس لمعرفة وعلمة إلا وقد ذكره الله لكتاب عاكره معاكره الجاهل من جاهله كما تقدم أبي لك للحصير فإذا ذلك الرجل يضرب يده على فخذه. يا سبحان الله تزعم أن كل ما هو كائن قد ذكره الله ما أعظم هذا كيف يعلم ما, كي يعلم ما هو كائن ولعل هذا أمن الذين لا يؤمنون أبع الماء الله السابق فإن هناك من يقولون إن الله ألا يعلم الأشياء حتى تهدث؟ قال عبد العزيز فالتبت إليه فقلت له أنت جهمي قدري أيضا وأنت تهدي دائما ثم قلت على المامون فقلت يا أمير المؤمنين اطال الله بقاء إن هذا الذي شكوت إليك أداه منذ اليوم هو جهمي قدري فجمع الأمرين من جهتين ينكر أن يكون الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. فقال المأمون هذا قوله. فقلت له الرأى أمير المؤمنين. أطال الله بقائه أن يأذن لي حتى أكذبه حتى أكذبه وأكسر قوله وأدحض حجته وأبطل مذهبه لنص التنزيل الساعة. فقال المأمون لهذا وقت غير هذا ومجلس غير هذا تتكلم معه ومع غيره في القدر خاصة. هكذا. <تصفيق> يقول التبثت اليه أنت جهني وأنت قدري الجميع المؤكدة لذين ينكرون الصفات القدري أهلين ينكرون علم الله ينكرون العلم السابق يقول ان الله لا يعلم الاشياء حتى تهدف وأن الأمر أنف أفل الذين ينكرون قدرة الله أرد عليهم الإمام أحمد فقال القدر قدرة الله وَالَّذِينَ يُنْكِرُونَ عِلْمَ علم الله السابق او لاك رد عليهم الشاعر يرحمه الله فقال ناظرواهم بالعلم فان اثروا به فرصموا وان جهلو كفروا وانت تهزو دائما ان انت تتكلم كلام هدا الله بكاك هذا الذي شكلت إليك أذاءه جهمي كذري أي جمع بين العقيدتين أي جمع الأمرين من جهاتين ينكر أن يكون الله على ما يكون قبل أن يكون فقد تقدم احتجاجه عليهم بقوله تعالى رد العادل لما عنه قال المؤمن هذا قوله قلت له انضع عمير المؤمنين أن يأذن لهتى السير وكاولا ان جره دته او بنص التنزيل هذه ليس ولكن المامون قال لهذا هذا وقت غير هذا ومجلس غير هذا تتكلم فيه معه ومع غيره في أمر فذري خاصه ما. قال عبد العزيز فقلت يا امير المؤمنين كيف اطول انما احتاج عليه بايه واحدة فقال المأمون قل ما تريد قال عبد العزيز فقلت له أتنكر أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون قال نعم أنا أنكر هذا فقلت والله يا أمير المؤمنين لقد علم الله ما لم يكن ولا يكون الا كان كيف كان يكون فصاح الرجل ما جرأت على الكذب الحمد لله الذي أخذت بلسانك فقال لي المأمون اعد هذا الكلام يا عبد العزيز فقلت له نعم والله لقد علم الله ما لم يكن ولا يكون الا لو كان كيف كان يكون هكذا أنا ما قال أقال اطول أطول عليه بآية واحده قل ما تريد فقلت فقلت أتنكر أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون أتنكر أن الله يعلم المستقبلات قبل أن تحدث قال نعم انا انكر هذا كانه يقول ان الله لا يعلم ما في غد الله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما تدري نفس باي امر تموت ان الله عالم خبير الله عالم بذلك يقول وقلت يا امير المؤمنين علم الله ما لم يكن عن الاشياء المستقبله ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون الاشياء التي ما حدثت لو حدثت كيف تحدث صاح ذلك الرجل ما أجرأك على الفجر الحمد لله الذي اخذ بلسانك هكذا يدعي والعياذ بالله قال لي المؤمن أعد السلام يا عبد العزيز. قلت نعم الله لقد علم الله ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون عن الأشعار التي ما حدث إذا هدهت كيف تحدث نعم فقال لي المأمون يا عبد العزيز هذا شيء تقوله من تقوله من نفسك أو شيء تحكيه عن غيره فقلت له هذا شيء أخبر أخبرنا به في كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لي المأمون واين ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قال عبد العزيز، فقلت له، قال الله عز وجل، ولو ترى إذ وقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين، فالبدى لهم ما كانوا يقفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون، في قولهم هذا، وهذا ما لم يكن، ولا يكون لأنهم لا يردون، لا هم ولا غيرهم, غيرهم فاخبر عز وجل بعلمه السابق فيهم ان لو ردوا ما كانوا فاعلين ولن يردوا ابدا فهذا ما لم يكن ولا يكون ان لو كان كيف يكون جاء بهذه الايه يقول لها المامون هذا شيء أن تقوله عن نفسك ان الله يعلم المستقبلات او شيء أن تحكيه عن غيرك فقلت في شيء أخبرنا الله به كتابه الذي أنزله على نبيه أين ذلك من كتاب الله فقال أقرأ هذه العيب في سورة الأمام ويمس رائد وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ليسنا نرجو لنكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يتمنون أن يردوا قال الله بل بداء لهم ما كانوا من قبل ثم ظهرت لهم سيئاتهم ثم قال ولو ردوا ألعاثوا لمنه عنه فرجعوا إلى شركهم وإنهم لتعذبون أخبر تعالى بانهم لو ردوا لأشركوا هل, رد هل يردون الله تعالى اخبر بانهم لا يردون أتعذبون في هذا الكل وهذا لا يكون ما كانوا ولا يكون لا يردون أبداً لا هم لا غيرهم أخبر تعالى بعلم سابقهم أنهم لو ردوا ما كانوا هاعلين بقولهم يا ليتنا نرد ونا نكذب ولن يرد أبداً هذا ما لم يكن ولا يكون ان لو كان كيف يكون علم الله به فقال لي المأمون أحسنت يا عبد العزيز وما قلت في يومك هذا احسن ولا أدق من هذا فقلت قد أكذبت والله, قد أكذبت والله أهل هذه المقالة وكسرت قولهم ودحقت حجتهم وابطلت مذهبهم بنص التنزيل الى تأويل ولا تفسير والحمد لله رب العالمين تم كتاب الحيدة بعون الله تعالى وتوفيق وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وكان الفراغ من نصه اواخر جماعه الاولى سنه 1191 وتسعين والله ولي التوفيق <تصفيق> <تصفيق> هكذا اقره المعمون على ان هذه المقاله حسنه ودقيقه قال اني أخذرت أهل هذه المقاله اني رجدت عليهم كسبت أقوالهم عندها تحجدهم أبطلت مذاهبهم قال الحمد لله رب العالمين ونكمل كتاب السليم